لحد يا لافين كون انحد الحادي بودايع الهادي لن زي انا بتنادي دونك يا حادينا دونك يا حا... يلا شباب لما انحد لما انحدى ما شاء الله عليك من طاحب اليمه عمي المرحوم السيد عبد الحسين طاحب اليمه نجمو على اخيه امه يا نبل والحرم وسكينه والحرم وسكينه على يداره صارا على يداره جلبا بكتاره والدمع يتجاره وانا على ونينه وانا وبعد وحده تشمنا حرق وحده تشمنا حرق تجري الدمع حبره وحده تجص صدره شافه مهشمي شافه مهشمي حسين وحده تشمنا حرق وحده تشمنا حرق تجري الدمع عابرة وحدة تجي الصدر شاف تمهش مين شاف تمهش بعد وحدة تظلل والمدمع تهيل تنتحب وتقيل العدوان جولينا العدوان يلا عمي لما نحد الحادي مصاب على زينب شلون مصاب لمى لمى الحيدر يا حاضي يا حاضي فيك حاضي على يداره جلبن بكاره صارن على يداره اِشل لبن بكاره والدمع يتجاره وبعد ولنن على هنينا وحده تشمنا حره وحده تشمنا حره وتجري الدمع ابره وحده تجص صدره شافة أم هشمينة ووحدة تظلين له والمدمعة تهيل له وتنتحب وتقيل العدوان جولين العدوان حبيبي لما انحدى لما انحدى مطايع الهاتف ماشاء الله ماشاء الله, والله الله, والله ما شاء الله, ما شاء الله شال هذا العزاء لك حب الزهراء اي لا با الحيدر علي خدائي وين بنا تري يقطع افجوجيل بي خاف الطريق بعيد والتعب يا ذين والتعب يا ذينا لا وين بنا تري قاطع فجوج قلبي خاف الطري جيب عين والتعب يا ذين والتعب يا ذين واحنا حلم واطفى ما ظلتنا رجال نمشي على هذا الحال مهيّن علينا مهيّن لما انحدى الحادي مهيّن العادي مهيّن <تصفيق> العادي نمزينا بالكاد وليس يا حادي وليس يا حادي وبعد نريد ان نوصل يمه وابنحرهن شيمه نريد ان نوصل يمه وابنحرهن شيمه ونصرخ يا بلمه للشام سابين للشام سابين نريد ان نوصل يمه ونصرخ يا بوليم للشام سابينا للشام لحد يليثي لكم ما ظن عليكيه لحد يليثي ما ظن عليكيه بين العدي طفول والشمر يولينا وش من ريالينا لحد يلاثي الكون لحد يلاثي الكون ما ظن على كيه بين العدي طفور رولی نش لما ریولی الحادي حید الهادي لن الحاد تنادي بچنا يا حادينا کیا دینا شباب لما حیدر ن سن للشام سابينه للشام سابينه بيدا نصى اليمة وبنحره نشيمة ونصرخ يا ابو اليمة للشام سابينه للشام آه لا حد يليثي الكو ما ضل لحد يا لاثل قام ما بان عليكي هون لحد يا لاثل قام قام ما بان بين العدي طوفو والشمر يولينا والشمر يولينا لا حد يليث الكون ما ظن عليكي هو بين العدي طوفون وش مريولينة وش مريو يلا حبيبي لما انحدى لما انحدى